المتحد نآ كل منهم عن دياره وحل ضيفا على الله ضيفا على بيت الله الأكرم جميعهم التقوا إخوانا على مائدة الله في بيته فاللهم تقبل منهم تقبل منهم صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم في هذه الليله من ليالي الشهر الفضيل ليلة ختم القرآن وهي مما يحرص عليه الإنسان المسلم حيث يثاب عليها وينال بها الدرجات العلاء وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يختم القرآن في شهر رمضان وكذلك صحابته رضوان الله عليهم وكان الكل يجتهد في هذا الشهر ويختم القرآن تيمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك التابعون والسلف الصالح من هذه الأمة أيها الإخوة المؤمنون كثيرون منكم يعرف بأن من ختم القرآن الكريم تلاوة فله بكل حرف منه حسنة روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله وقف به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وأخرج الترمذي وأبو داود وأحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها يجتمع خيران في رمضان صوم وقرآن صورة أخرى من صور الجمال الإيماني ارتباط رمضان بالقرآن فتدرك المؤمن الصادق شفاعتان يشفع له القرآن لقيامه ويشفع له الصيام لصيامه قال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان وعن ابن ماجة عند ابن ماجع عن, اب... عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول أنا الذي أسهرت ليلك وأضمأت نهارك جهادان للمؤمن في شهر رمضان جهاد بالنهار على الصيام وجهاد بالليل على القيام فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان تضيء كل ليلة بكتاب الله تضيء قلوبنا جميعا بآياته بسوره بحروفه بمعانيه نرتقي عن سفاس في الدنيا إلى جمال الآخرة نسمو بكتاب الله نسمو عالياً نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينيلنا أجر ختامه إنه سميع مجيب الدعاء المؤمنون هنا في كل مكان من هذا البيت الطاهر المقدس وقد تناولوا طعام الإفطار حبات تمر وشربات من ماء زمزم يستعدون الآن لأداء صلاة المغرب مغرب هذا اليوم الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك في صورة من صور التلاحم الحي بين أبناء هذه الأمة التي أراد الله لها سبحانه وتعالى أن تكون خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله وتقام الصلاة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 اتحي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله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 قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا وَلَا تَحْزَنُوا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 صالحا وعمل صالحا وقال انني من المسلمين الله اكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا than I.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 ينطون <الشيطان> ازغوا فاستعذ بالله استعذ بالله انه هو السنيع الحمد ربنا Allah Allah Allah